محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتتهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزحه أو نزحه يبقى بعده ما يشق نزحه أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم طيب محل ما ذكر إن لم تكن نجاسة بول آدمي أو عذرته لأنه سبق أن بول الآدمي وعذرته المراعى فيها مشقت النزح مشقة النزح لا التغير قال فتطهير ما تنجس بهما من الماء ا ض ا ف ة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما ش ق نزحه لأن المعتبر المشقة وعلى الخلاف السابق الشك في النجس وإن شك في نجازة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أو طهارة شيء علمت نجازه طيب أقول إن شك ما هو الشك الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لحما عن الخر ش بين أمرين لا مزية حديما عنخر خلف ا ل أ ص ل إذا الشكف ي الأاصل والتردد بين أمرين لا مزية حديما ع ل الآخر فإن ت م ي ز أحدهم علىخر بين التجب ب إسان شيء فراجح نن و ا ل م ر ج و ح وهم راجبا والمجهم مفه إ ذ ا الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهم عن الآخر فإن كان هناك مزية بأن ترجح فالراجح ظ ن والمرجوح وهم هذا هو تعريف الشك عند الأصوليين. عند الأصوليين وأما عند الفقهة رحمهم الله فالشك عندهم مقابل اليقين فحينئذ يدخل في الشك ا ل ظ ن والوهم يكون عنده اذا شك يعني ولو م ع ل ب ة الظن أ و مع وهم فكم الشك قابل ايش اليقين فمثلا تبين عندي ماء ن د ي ماء وشككت هل هو نجس أ و طاهر لكن غلب على عندي ظن أ ن ه طاهر هذا عند الفقهاء يعتبر شك لا بد اتيق لا بد ان اتيق اما عند ا ل ا ص ل ي ي ن فيعتبر ابو يعتبر يقول هذا ظن و ي س م ن الشك ق ل هذا ظن فيفرقون بين الشك والظن والوهم فأنا إذا كنت ا ك ن مترددا لا مزية لإحتمالين على الآخر هذا شك مثلا قل لي هل سيقدم زيد ز غدا قلت والله ما أدري ربما يقدم وربما لا يقدم هذا شك لكن لو قلت لعل أظن أن يقدم توقع ا و أظن أن يقدم هذا ي ج م أن ي ك ظن وإذا قلت ف ي احتمال يا يكون واحد. وهم تكون وهما فعند الفقهاء ما يجب ان تعرفه متى ورد عليك كلمه شك يجب أ ن تفرق بين كلام ا ل أ ص و ل ي ي ن فيها وكلام ا ل ف ق ه عند ا ل أ ص ل ي ي ن أ ن الشك هو التردد تردد بين ا م ر ي فين ت ر ج ع احدهما فالراجح ظن والمرجوح وهم ا ل م ر ج ه م اما عند الفقهاء فالمراد بالشك ما يقابل اليقين عندهم شك ويقين فيدخل في الشك الظن والوهم والشك يعني ق ا ل ا كلمة الشك يدخل بي الظل اللي هو الشك مع الترجيح ويدخل الوهم وهو الشك مع الطرف المرجوح ويدخل الشك الذي هو التردد ف مراد المؤلف هنا وإن شك يعني حتى ل و م ع غلبت الظل وإن شك في نداسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة, طهارة شيء علمت نداسته قبل الشك بنا على اليقين الذي علمه قبل الشك هذا ولا صح إذا شك في النجاسة أو في الطهارة فإنه يبني على اليقين واليقين هو ما كان قبل شكه فإن كان هذا الماء طهورا فهو طهور وإن كان نجسا فهو نجس مثاله ا ن س ا ن عنده م ا فغاب عنه ق ب ع ا فترة ثم جاء وشكل هل, هل نجس أو لم يتنجس ما هو الحكم شك, شك في الطهارة ص و ر ا م ث ا ل ا ر ج ل عنده م ا طهور وبعد يوم غاب عنه يوما أو يومين ثم أتى إليه وقال أشك هل الماء ت ج س أو باقي على طهريته و يبني على ماذا على اليقين الذي قبل الشك على الأصل الذي قبل الشك وما قبل الشك أنه طهور فيكون طهورا طيب لو كان الماء نجسا ثم بعد يومين عاد إ ل ي ه وقال أشك هل طهر أو أنه ب ا ق على نجسة حكم أنه نجس هذا معناق و ل المولف بنا على اليقين ين واليقين هو ما علمه قبل الشك فان كان ما قبل الشك انه نجس فهو نجس وان كان ما قبل الشك انه طهور فهو طهور لا. ولو مع سقوط عظم أو, رو... او روث شك في نجاسته لان الاصل بقاؤه على ما كان عليه أخد... ولو مع سقوط عظم او روث شك في نجاسته الى هل... كان الماء طهور لا. اما الى كان الماء نجس فهذا ما يزيده الا, إلا نجاسته وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره وإن اشتبهت أهور بنجس حرم استعمالهما طيب لاحظوا لا مسألة وإن أخبره عدل ا بنجاسته وعين السبب لزم ا قبول خبره إذا أخبر إنسان ع ج ل بنجاست شيء لكن لابد من تعيين السبب فإنه يلزم قبول خبره يلزم قبول خبره مثل مثال ذلك إنسان جاء أردت أن تتوضأ من م ا فقال لك رجل العلم هذا الماء نجس كان الماء نجس يقبل خبره لا بقي يعين السبب ي ع نجس س ب ب ن يقول ل أنه سقطت فيه حمامة انغمست فيه ح م ا م ا ت ت فيه حمامة ا و بال فيه شخص أو ما أشبه ذلك يقول لا بد أن يبين السبب لماذا؟ قالوا لأنه لجواز أن يكون هذا الماء نجسا عند المخبر لا عند المخبر فمثلا ت إنسان على مذهب الحنابلة سقطت نقطة بو في ما دون القلتين م ا ء دون القلتين أ ر ب قراء ونصف دون القلتين سقطت فيه نقطة بو ولم تغيره و رجل مذهبي أتى إليه أردت التوضيق ق هذا ا ل م ا نجس أقول لا ب د ي بين السبب لماذا, لماذا نجس يقول لي أنه سقطت فيه نقطة أقول لنا ما يؤثر هذا يقول لا عندي مؤثر ف ق و ل ن ا عندي ليس مؤثرا إ ذ ا ا ش ت ر ط بيان السبب ا نعم لجوازي أن يكون ن ز س ا عند المخبر دون المخبر دون ب ر فهمتم؟ طيب ف ي ن كان معلوما البلد يمشي على مذهب واحد أو الطائفة هذه على مذهب واحد فهل يبين؟ يحتاج الى بيان لا ذ ا قولهم رحم الله ع ي ن ا ل س ب ب ا ن لا بد قولهم إ ن ه لا بد من تعين السبب هذا إ ذ ا كان الشيء محل خ ل ا ف ن ح خلاف اما اذا كان محل ا ف ا ق فلا حاجه فلا حاجه طيب لكن اشترط من شرطين ا خ ب ر ه عدل وبين السبب إ ذ ا يشترط في قبول خبر المخبر ب ا ل ن ج ا س ة اشترط ش ط ا الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون المخبر عدلا العدل من هو من ا س ت ق ي م في دينه ومرؤته والشر الثاني أن يعين السباب وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إ ل ا يمكن تطهير النجس بالطهور فإن أمكن بأمكان هذا الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحر أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما ولا يشترد إ ل ت ي م م إراقتهما ولا يخطهما طيب يقول ا ن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما عندهما آن أحدهما طهور والآخر نجس يقول يحرم استعمالهما لماذا؟ لكن يقول إن لم يمكن تطهير النجس في الطهور لماذا؟ لا ن ق و لأن اجتناب النجس واجب ولا يمكن اجتناب النجس إلا ب ت ن ا ب المباح فكان ا ج ن ا ب المباح و ا ج ب ا هذا بناء على قاعدة اجتمع مبيح وحاضر فهم ابدا ل ل ه إذن إذا كان عندنا أحدهما طهور والآخر نجس حكم استعمال النجس نقول حرام النجس لا يجوز استعمال لا في طهارة ولا في غيرها ا ل ت ن ا ب هو واجب ما يمكن الشناب النجس إلا بشناب ا ل م ب ا ح الذي هو الطهور وهو لا يدري الآن إ ذ ا وجب الشناب الجميع وجب الشناب الجميع مثل مثلا ا ممثل يشبه هذا لو كان عنده شاتان إحداهما مذكات لحم لحم شات مذكات ولحم شات ميتة حكم أكل الميتة حرم وحكم أكل المذكات مباح ي ق ا ل أ ع كل و لا ي ج ع ز ل أكل لأن اجتناب المحرم واجب ولا يمكن أن تجتم ب المحرم لم ب ح ن ا ب ا ل م ب ا ح لأنك لا تعلم عين المحرم من عين المباح فواجب اجتناب الجميع من باب دعم اي ريبك إلى ما لا يريبك هنا يقول ا ل م ؤ ل اشتبه طهور بنجس يحرم إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور فإن كان الطهور كثير بحيث يمكن أن يطهر به هذا النجس فإنه تطهر في الحال قال فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وإنما استرد المؤلفة قلتين فأكثر لماذا؟ ل ع ن ي أ ن كان دون القلتين نجس م ج ر د الملاقعة وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ولم يتحرّ ق ل و ل م يتحرأ إنما نصطا مؤلف على ذلك إشارة خلاف لوجود الخلاف لأن بعض العلماء قال إنه يتحرأ يتحرّ في الضهور وفي النجس وهنا سؤال هل يمكن معرفة النجس نعم يمكن معرفته يعني حقيقة الأمر إلى نظرنا أن التحري في مثل في مثل هنا يعني غير ضحر وذلك لأن النجس يمكن معرفته إما بلون أو طعم أو رائح أو رائح الإنسان السوي الذي عنده حواس يمكن يعرف النجس باللون أو الطعم أو الرائح لكن قد يكون ا ن س ا ن لا يفرق مثل ضعيف حسة الشم عنده ضعيفة أو البصر عنده ضعيف أو مثل الذوق عنده لا يميز هنا تأجي مسألة التحر أما الإنسان السوي بإمكانه أن يتذوق من الماء ويعرف هل فيه نجاسة أم لا نجسة فيه يعمد مثلا عنده ما قيل له احد احد هذين الائين ب ج س م هنا يمكن ينظر نظر الى الماء و ي م لونه لم يتغير ينتقل إلى ماذا شم الماء ما تغير بقي ا ط ع م ف ما تغير ا ي الحكم نقول طهور نقوله لكن احيانا قد يقول الانسان مثل لا يميز اي م ز اما لضعف شمه او يعني كونه أخشم مثلا ما يشم أو لضعف بصره أو لضعف ذ و ق قال ولم يتحرأ أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور ف ي س ت م ل ه وهذا بناء على قاعدة المذهب أنه لا بد من اليقين أنه لا بد في هذه ا ل م س أ ل ه و أ ش ب ا ئ من اليقين عندهم لا يعمل بغلبة الظن المشهور المذهب من المحمد غلبة الظن لا تعتبر في أكثر الأحكام أكثر ا ح ك ا م لا بد فيها من اليقين, اليقين. يب والصواب في مسألة أنه يتحرى أنه فإن غلب على ظنه أن هذا ا ل ط ه و ر توضأ منه وإن غلب على ظنه أن الثاني هو الضهور توضأ منه لكن كما تقدم ا ن هذه المسألة إنما تتصور في شخص قد فقد محد الحواس ا ل ث ل ا ث ب قال فيستعمله ولو زاد عدد ا ل ط ه و ر ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما ش ولو زاد عدد ا ل ط ه و ر يعني مثلا كان عنده إ ن ا ثلاثة اواني احدها نجس و ا ل آ خ ر ا ن طهران يتحرى و ل لا لا ما يتحرى ما ي ت ح ر ه ن ا و ل ا قال ولو زاد عدد الطهور ولو زاد عدد الطهور مفهوم طيب عنده ع 10 اواني احدها نجس 10 اواني احدها نجس ق ل ما ي س ت ع م احتمال ان النجس ما يدري هل هذا النجس هذا او هذا او هذا لان الشناب النجس و ا ج ه ولا يمكن الشناب النجس إ ل ا بشناب المضاعف اوجب الشناب الجميع ف و ج ب الشتاب الجميع طيب يقول رحمه الله ن ي ع د ل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما يعني غير المشتبهين مشتبهين ف م ا ل ا رجل عنده إلى آل أحدهما ا ه و ر و ا ل ا خ ر نجس ماذا صنع نقول لا تتحرأ ماذا تفعل نقول اعدل التيمم اعدل ل ى التيمم إذا لم يجد غيرهما يعدل التيمم لأن وجودهما كالعدم فهنا يكون عاجما للماء حكما أو حسن حكما ك ا ن ه عاجب لا حكما قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لا يشترط إنما نص قول لا يشترط لأن بعض العلماء قال إنه يشترط ج ا ز التيمم أن يخلطهما لماذا؟ لأنه إذا خلطهما تيقن أنهما نجس أو يريقهما حتى يكون عادم ا ل م ا ء فرجل عنده إناء نعجم طهور و ا ل ا خ نجس نقول له تيمم بعض العلماء يقول لا ما يدرس تيمم حتى يريق الماء كب الماء هذا وكب الماء هذا حتى ي ك و ن ما عندي ماء ي يقول لا يشترف واضح و لا لأنه ا ل ش تدخلذ غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لا ي م ك ن وصلعه فهو كالعادي من الماء حكما كالعادي من الماء حكما هذا كله بناء على أنه ما يتحرى وإذا قلنا يتحرى لا حاجة أين تيمم ولا غ ي ر ي نعم وكذا لو اشتبه مباح م ح ر فيت... م فيتيمم الا ج د غ ي ر م ا ز م من علم ا ل ن س طيب اشتبه إلا... مباح بمحرم عنده ماء مغصوب وماء مباح كلاهما طهور لكن أ ح د ه م مغصوب و ا ل آ خ ر مباح فقل هنا أ ي ض ا لا تتحرى فهو كن اختلاط النجس و ا ل ه و ر ب ا ل بالطهور لان ا ل أ و ل الذي هو نجس محرم لحق الله والمغصوب محرم لحق ا ل ا ن م ا ن وهذا بناء على أن الوضوء بالمال ا ل م خ ص و ب والصلاة في الأرض المخصوبة لا تصح ل ا تصح с к а فإذا قلنا أن الصلاة في الأرض ا ل م خ ص و ب ا ل صحيحة والوضوء بالمال المخصوب صحيح لكن مع لذ w i p فإنه يجب في هذا الحال أن يستعمله نعم. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله نعم. يلزم من علم نجاسة ماء أن يعلم من أراد استعماله لأن هذا من التعاون على البر والتقوى وقد قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واضح فمن علم نجاسة ما وجب عليه أن يعلم من أراد استعماله ويقول هذا نجس هذا نجس حتى ق ا ل و حتى لو لم يستعمله في إزالة نجاسة أو طهارة لأن النجس لا يجوز استعماله ي ج ا س ت م ا ل ه ومن هنا ن ا خ ذ نأخذ, ناخذ أنه يجب ا ع ل ا م من أفضر في رمضان ناسين ا ك ل أو شرب نعم يؤخذ من هذه المسألة حكم من رأى من يأكل أو يشرب في رمضان ناسين أو وهو صائم يعمل إذا رأيت رجلا صائما يأكل أو يشرب هل تعلمه؟ نعم بعض الناس يقول هكذا يقول ما دام هذا الرجل معذور النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نسي ا وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقه يقول لا ت ح ل م خلوا يشبع ويأكل ويشرب ا ش ل تحرمه الخير وتحرمه الرزق يقول يجب يجب أن تعلمه ل أ ن ه ا من التعاون على البرد والتقوى كما أنك لو رأيت رجلا يصلي إلى غير القبلة لو وجب عليك ا ل ا م ه تقول يا أخي أنت متج لغير القبلة انحرف يمينا أو انحرف يسارا فلا فرق إ ذ ا كل من أخلى كل من أخلى في عبادة أو ما يتعلق بها فإنه يجب يجب إعلامه قال رحمه الله ا ن ا ش ت ب ه تهور ب ت ا ه ر أ م ك ن جعله تهورا به أم لا توضع منهما م ض و ء واحدا ولوما تهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل وصلى صلاة واحدة قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه فإن احتاج أحدهما أحدهما للشرب تحرى وتوضأ و ت و ض بالطهور وتيمم ليحصل له اليقين تقدم لنا أنه إذا اشتبه طهور بنجس فإنه יحرم استعمالهما ولا يتحرم والعلى أن اجتناب النجسي واجب ولا يمكن اجتناب النجسي إلا بجناب الضهور هو جب الشناب الجميع مسألة الثانية يقول اشتابها بطاهر ا ش ت ب ه ا طهور بطاهر مسألة ل ل ي اشتبها طهور بنجس هنا ا ش ت ب ه ا طهور بطاهر يقول ر ح م الله توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفه ومن هذا غرفه يتوضأ منهما وضوءا واحدا ولا يتوضأ وضوءين لماذا؟ لأنه تول أووضوع إلى أيين فإنه لا يكون جازما بالنية لأن حين يتوضى الوضوء الأول متردد هل هذا الماء يرفع الحدث أو لا أو هل وضوءه يرفع الحدث أو لا وحينما يتوضى الوضوء الثاني يكون مترددا هل وضوءه ذ ا يرفع الحدث أم لا والنية والوضوء لا بد فيه من نية جازمة إ ذ ا العلة في أن يتوضى وضوعين العلة لعدم الجزم بالنية عند فعل كل كل كل وضوء فيتوضا من هذا غرفا من هذا غرفا فعل هذا يغسل وجهه من هذا ا ل إ ن ا ء ومن هذا ا ل إ ن ا ء ويغسل د ي من هذا الاناء ومن هذا ا ل ا ن ا ويمسح راسه من هذا ا ل إ ن ا ء ومن هذا الاناء ويغسل رجليه كذلك يعني اذا فعل ذلك ت ي ق ى انه توضى بماء طهور بماء طهور طيب لماذا لا يفعل ذلك بالنجس ا ق ل للنجس் س ت ع م ا ل m o n ر ب هذا طهور ا س ت ع م ا ل الطهور واستعمال الطاهر جائز إ ذ ا إذا اشتبه طهور بطاهر فإنه ي ت و ض ا وضوءا واحدا لكن يغسل كل محل مرتين ولهذا قال غرفة من, هذا غرفة من هذا غرفة يغسل كل محل مرتين مرة من هذا ا ل ا ن ا ء ومرة من هذا الإناء فإذا قال ل هل ي ص ح أن يتوضأ وضوعا واحدا هل يصرح أن يتوضأ وضوعين ها ما يصح يقول الفقه ر ح م الله يصح وضوءين بنية و ا ح د مع قرب الزمن يعني و ل من هذا غرفة ومن هذا غرفة قالوا ويصح أن يتوضأ وضوءا واحدا بنية واحدة أن يتوضأ وضوءين بنية واحدة مع قرب الزمن بمعنى أنه ينوي ي ن ويسمي ي ثم يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل ج ل ي من هذا اليناء ثم ي ب د ا بالثاني مع قرب الزمن فيكون الحقيقة أن جميع الوضوءين ب... بنية, بنية واحدة إ ذ ا نقول إذا اشتبه طهور بطاهر اشتبه طهور بطاهر فله نعم فإنه يتوضأ وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويجوز أن يتوضأ وضوءين بنية واحدة لا ب ن ي ت لأنه إذا توضأ بنيتين فإنه يكون في إحدى الوضوءين غير جازم بالنية وهذا كل مبني على المذهب أن الطهور وأن الطاهر إذا اشتبه طهر بطهر ا أنه إلى مع عدم إمكان التحري لكن إذا قلنا إن الماء طهور ما لم تتغير أوصافه أو, أو يسلب اسم الماء المطلق هذا واضح فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضى بالطهور ويتيمم ليحصل له يقين يعني لو كان يحتاج إلى أحد الين عين في الشهر في يتحرى وهناك في النجس قالوا لا يتحرى والفرق واضح أن استعمال النجس حرام طيب قال وتوضى بالطهور الذي بناء على تحريه ويتمم فمثلا عنده إ ن ا ء ا ن عنده اناء م ق ماء و ر ق ت ي ن احدهما طهور و ا ل آ خ ر طاهر اراد الشرب نقول يتحرى ت ح ر في الحال فاذا تحرى وغلب على ظنه مثلا انه ا ل أ و ل يتوضا من ا ش الثاني ذ ا توضى من الثاني يتيمم لاحتمال أ ن الثاني هذا هو الطاهر واحتمال أ ن الذي خصه بالشرب هو الطهور و لكن هذا قول ضعيف كمر علينا الان من موضع استعمل فيها الماء ويتيمم هذا موضع الرابع مرع لنا ي إلى فضل وضوء المرأة لا ي ر ف حدث رجل الطهور ل ن س ي ر خلت به امرأة لطهرة كاملة حدث إن لم يجد غيره يقول استعمله ثم ويتيمم وفي مسألة ما غمس فيه يد القائم من نوم ليل ن ا خ ذ الوضوء قالوا إن لم يجد غيره استعمله ويتيمم وهنا وسبقنا أيضا في مسألة الطاهر إذا اشتبه طهور بنجس استعمله ويتيمم وهذه مسألة الرابعة وهذه مسألة الرابعة ن ا م